ما وما ترك الوالدان والأقربون 110. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا 111. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 119. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تَخَافُونَ تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ ش قاقَ بَيْنِهِ مَا َبَعتُ حَكَمًَا مِنْ أَهْلهِ وَحَكَمًَا مِنْ أَهْلهَا إ يُردَ إِصْلَحَ وَفقِ الل بَيْنَهُمَا إِ اللهََّ كَانَ عَمًَا خَبير وَعْبُدُ اللهَّه وَلَا تُشرِكُ بهِه شَيْئ 115. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 116. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 119. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 110. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا